آمين أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب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 والذين صبروا تغأ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرعوا على نيتهم ويدرعون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ما آباد